السلام عليكم ورحمة الله نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له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 فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كان آخر حديث توقفنا عنده في شرحه حديث كتاب بلوغ المرام من كتاب الجهاد حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم الحديث رواه الثلاثة وذكرنا بعضا من أحكامه أو فوائده وفوائد حديث الحديث السابق في حكم المبارزة في الجهاد من الفوائد كذلك من فوائد حديث أبي أيوب كذلك فيه إثبات أن القرآن كلام الله المنزل في قوله فينا أنزلت خلافا لما تعتقده بعض الطوائف فيه كذلك بيان ما كان عليه الصحابة أو التابعين لأنه قد يصدق فيهم كذلك من الشجاعة والإقدام في سبيل الله تبارك وتعالى والشجاعة في الحقيقة خلق وفضيل بين سيئتين بين التهور وبين الجبل فالمتهور ليس بشجاع وهذه سيئة من السيئات وكل المكارم أو كل الحسنات تكون بين سي... كل حسن من هذه الحسنات تكون بين سيئتين إما إلى إفراس أو غلو أو تفريط وجفاء والحق دائما وصف والوسط هو العدل والاعتدال الذي جاء به دين الإسلام، فالمتهور ليس بشجاع، المتهور مخالف للشرع، مخالف لأحكامه، هؤلاء الذين رأوا الرجل، وهؤلاء قوم من الزمن الأول. الرجل يحمل على صف الروم يعني يشق صفوف الأعداء ويقاتل وهذه حال يغلب على الظن أن صاحبها هالك لهذا قال من رآه أنه ألقى بنفسه إلى التهدكة وكان الصحابي موجود أبو أيوب الأنصار وسمع الكلام قال والله هذه الآية فينا أنزلت معشر الأنصار لما رأى بعضنا أن يرجع إلى دنياه أن يصلح من دنياه المزارع إلى زراعته والتاجر إلى تجارته وصاحب الغنم إلى غنمه ويتركون الجهاد ويتركون الجهاد فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذه تهلكة لأن, لأن الإنسان ترك عبادة من عبادات الله تبارك وتعالى وترك أمرا عظيما من أمور الدين وفرط في فعل كان يفعله والواجب على المسلم أن يزيد من قرباته إلى ربه جل وعلا لا أن ينقص أو أن يرجع عن بعضها كما يفعل الكثير من الناس فهذا فيه تهلك للإنسان ومصايد الشيطان كثيراً وخططه كذلك ومن أشد هذه الخطط أنه يبدأ الإنسان ب أو يتدرج مع الإنسان بأن ينقض له من العمل. ثم يزهده فيه ثم يشغله بغيره ثم ربما يتركه بالكلية وإذا ترك عمل أدى هذا إلى ترك عمل آخر ثم هكذا حتى يضعف الإنسان ويكون هذا سبب لهلاكه ويكون هذا سبب لهلاكه ففي هذا دليل أن ترك أحكام الله جل وعلاه والتفريق في جانب العبادة هو الهلاك، هو الهلاك الحقيقي، لأن موت القلوب أثاره سيئة وخزيرة في الدنيا والآخرة. أما موت الأبدان فهذه سنة الله عز وجل كتبها على سائر المخلوقات، كل الناس يموتون. بل كل مخلوق يموت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من مات على إيمان كان من الفائزين ومن مات على غير ذلك كان من الخائزين الخاسرين فالعلم هو الذي يفصل بين الأمور وهو الذي به يتبين الناس حقائق الأمور. التهلك ليس أن تحمل على عدوك. التهلك أن تترك عدوك وتترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الجهاد الشرعي. الجهاد بأحكامه. التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبينها نبيه عليه الصلاة والسلام فهذه الشجاعة بين هاتين السيئتين التهور الذي يكون فيه مخالفة لأحكام الشرع من التهور قتل الأبرياء من التهور مخالفة أحكام الشرع في هذا الباب ولهذا قال العلماء في هذه المسألة أنه من حمل على عدوه بهذه الطريقة طريقة هذا الصحابي وقلنا أن فيه من الصحابة من تميز بهذا وهذا دليل على شجاعته وبسالته في مع في ساحات القتال ومن أمثال هؤلاء أبو دجانا والقعقاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال فيه الفاروق لا يهزم جيش فيه القعقاع قال أهل العلم هذا إذا جاز له ذلك، إذا علم أنه إذا علم أنه س يؤثر في أعدائه، حتى وإن غلب على الظن أنه سيموت، أما إذا تيقن أنه سيموت، قال أهل العلم فلا يجوز له ذلك. إنت تيقن أنه سيموت، فهذا من الإلقاء بالنفس في التهل إلى التهلكة. قال هذا أهل العلم، وهو قول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وقول الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا في قولهم. في مسألة ما يسمى بالعمليات الانتحارية التي يسميها أصحابها بالعمليات الاتشهادية العمليات الانتحارية يعني يقين أنه سيهلك وهذه ليس لا تكون حتى في معارك قتال يدخل إلى سوق أو إلى محطة أو إلى مطار أو في شارع أو ما إلى ذلك هذه أحكام الناس فيها يرجعون إلى أهل الذكر إلى العلماء إذا كان يريد بعمله وجه الله عز وجل الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع وما شرعه هو الذي أنزله في كتابه وهو الذي بينه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه علماء هذه الملة الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة المرجع إلى قولهم لأن المرجعية تكون إليهم فقط لا إلى غيرهم من المبتدعة إذا كانت الفتوى عند الرافضة كذا أو عند غلاة الصوفية كذا فهؤلاء فتاويهم لا تعنينا إنما التي تعنين هي فتاوى علمائنا رحمة الله تلا وعلاء على عليهم جميعا عليهم جميعا الأحياء والأموات من فوائد إذا هذا الحديث كذلك ماذا ذكرنا هذا أملا جواز الحمل على صف الكفار أي صير من فوائده جواز الحمل على صف الكفار وإن غلبه على الظن أنه يقتل بخلاف لو تيقن أنه سيقتل فإنه لا يجوز قاله علماؤنا قاله علماؤنا لنعلم أن هذه نحن ننقل الفتوى وليس لأمثالنا الفتوى بمثل هذه المسائل الكبار ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله حديث آخر في مسألة من المسائل وحكم من الأحكام المتعلقة بهذا الباب قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النظير وقطع متفق عليه علاقة هذا الحديث بمسائل الجهاد هو هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه، وهم بنو النضير طائفة من طوائف اليهود التي كانت بالمدينة، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. وهؤلاء جميعهم اتفقوا أولا في معادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف لا وهم أمة العداوة أمة اليهود واتفقوا كذلك أنهم جميعهم نقضوا العهدى وخانوا وغدروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف لاوهم أمة الغدر والخيانة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا عهدهم ومكنوا لأعدائه في غزوة الأحزاب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاصرهم ثم أخرجهم من المدينة ثم نكاية بهم أحرق نخيلهم وقطع أشجارهم نكاية بهم هذا العمل هذا العمل في أطله من الفساد في الأرض في أطله عمل غير مشروع ولهذا اليهود وجدوها شبه من الشبه ليروجوا وهذا وهذه طريقتهم منذ القدم للطعم في هذه الأمة قالوا يأمر يأمر بالإصلاح ثم هو يفسد ويضيع الأموال أو يضيع الأموال بهذا الفعل فأنزل الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله سبب نزول هذه الآية فبإذن الله وليخضي الفاسقين يعني هذا الفعل الذي أمر الله عز وجل به نبيه فعل مثل هذا إذا كان الأطل فيه أنه من الفساد وأذن فيه الله جل وعلا لا يكون كذلك لا يكون كذلك يصبح من الطلاح والإطلاح السجود لغير الله رأس الفساد صح ولا لا الله جل وعلا أمر آدم أمر إبليس أن يسجد لآدم قتل النفس البريء من أعظم الفساد كذلك صح ولا لا أمر الله جل وعلا الخضر بأن يقتل الغلام أمر الله جل وعلا خليله أن يذبح ابنه كذلك هذا الفعل لأن الله جل وعلا أمر نبيه به أمر نبيه ليخذي هؤلاء نكاية بأعدائه الذين أرادوا الفساد والإفساد في الأرض فعاقبهم الله جل وعلا بنقيم قضهم وجعلهم عبرة لغيرهم وهذا فيه تخويف لهم ولمن تسول له نفسه أن يفعل فعلهم فهذا حكم من الأحكام الشرعية الأصل فيه عدم الجواز الأصل فيه عدم الجواز ولكن لما أدن الله عز وجل فيه جال وفيه مصلحة ومصلحة عظيمة للأمة ودرع المفاسد معلوم أنه مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت المفسدتين مفسدة عظمى ومفسدة صغرى تدرى الكبرى بالصغرى يعني تدفع المفسدة الكبرى بفعل المفسدة الصغرى أين المفسدتين في هذه القضية؟ أين المفسدتين؟ ربما يقول أحدكم احنا ما ظهر لنا إلا مفسد واحدة وأنا أقول مفسدتين لعل واهم ها أو لعلكم فهمتم الحكي أين المفسد أو المفسد مفسدتين ها استفاد من نظر من هذي شو؟ هذي شو؟ استفاد من نظر أنا أقصد استفاد شيخ من هذي آه يعني المفسداء كونهم يستفيدون نعم. الله يديك كل آمن كيفش النبي أخرجه ما راح يستفيد أخرجه ها أخرجهم و... وما عادوا ولن يعودوا بإذن الله شيخ يقول الأولى شيخية الحرب أو شيء يا شيخ اللي يتكلمون تكلمون عن النبسة حنا بالموضوع حرقان يتكلمون عن ما... النبسة من ما غير في المصطلح الصغاي حرق ولا أو حرق الأشياء أقسم لي جزيك قلنا مفسدة ما قلناش مصلح أيه أمم إيه ما كاش يخرجوا ها يخرجوا من مدينة. يخرجوا من مدينة. اخرجوا من المدينه اخرجوا من المدينه اخرجوا من المدينه اخرجوا من المدينه احسنت بارك الله فيك تستحق منا هديه المفسده وهذه اعظم المفسدتين ربما ما ظهرت لكمش ولكنها أعظم من التي ظهرت وهي قوة شوكة الأعداء هذه مفسدة كبرى أن يكون أن تكون الشوكة لأعداء الله مفسدة كبرى انظر الآن حال الأمة لما الشوكة شوكة الأعداء أقوى من شوكة المسلمين كيف كيف كيف يعبثون في الأرض فسادا؟ يهودا كانوا أو نصارى حاقدين كيف يسومون المسلمين سوء العذاب كيف يذبحون ويقتلون الأبرياء في أرض فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام لأن شوكتهم قوية شوكتهم قوية، فهذه مفسدة عظمة وإحراق ال ال الأموال وقطع الأشجار هذه مفسدة كذلك ولكنها دون الأولى، فدرء للمفسدة الكبرى، درء للمفسدة الكبرى بمعنى أنه لو حرق وقطع لا أخذاهم بفعلهم هذا وكان هذا نكايا فيهم يضعف شوكتهم فعل هذا فعل هذا حتى تضعف هذه الشكة الشوكة وأخذوا خذيا عظيما وما بقي لهم ذكر بعد ذلك في المدينة أبدا أبدا وأفاء الله جل وعلا على نبيه وعلى المؤمنين من أموالهم فضلا من الله تبارك وتعالى فهذه إذن المفسد العظمى التي التي دفعت بها المفسدى الصغرى من فوائد هذا الحديث دليل على جواز القطع والحرق نكاية للعدو في كذلك أن الأمر إذا كان في أصله مفسدا وأذن به الشرع لأمر ما أو لظرف ما كان مصلحا كان مصلحا في الحديث كذلك دليل على على على قاعدة المفاسد او اذا تعارضت المفسدتين قدمت اخفهما وممكن كذلك من قاعدة لدليل القاعدة جواز إفساد بعض المال للمصلحة جواز إفساد بعض المال للمصلحة كما استدلوا على هذه القاعدة في قصة الخضر مع موسى عليه السلام عليه السلام من سورة الكهف لما خرقت السفينة قال خرقتها لتغرق أهلها قالوا اجتاد لمال ولكن اجتاد بعض المال لحفظ كل المال حتى لا يعقض الملك الظالم هذه السفينة المخروقة فيحفظ هذا المال فيه كذلك أنه من قصة إجلاء بني النضير لأن في إجلائهم سبب نزول قول الله جل وعلا ما أفاء الله على رسولهم على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب دليل على أن دليل على أن الفيء في قوله ما أفا الله الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بحق من غير قتال بحق من غير قتال الذي يؤخذ بالقتال هو الغنائم من غير قتال الفيء ويؤخذ بحق وسمي فيء من معناه اللغوي الفيء في اللغة الرجوع بمعنى أن هذا المال رجع راجع لأهله وهم المسلمون ثم بعد هذا اي بعد هذا الحديث قال الحافظ عليه رحمة الله جل وعلا وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة الله أكبر رواه أحمد والنساء وصححه ابن حبان قال الحافظ والحديث حسن كما قال المحققون من أهل الحديث هذا الحديث متعلق كذلك بحكم من أحكام الجهاد كذلك وهو حكم الغلول الغلول أخذ المال بغير حق في الجهاد اخذ مال مقاتل لان الاصل في الغنائم انها تقسم قسمة شرعية كما سيتين يجي واحد يأخذ خلصة يأخذ من هذه الغنائم دون علم طائده او اطحابه هذا غلول وما يقال في, في هذا الحكم يقال في غيره مما هو مال عام مما هو مال عام يدخل في حكم الغلول ما يستبيحه الناس اليوم من الأموال العامة أو من أموال الدولة هذا من الغلول وبعضهم يتبجح ويستبيح لنفسه. هذا بهذه الحجة. يقول مال الدولة. او مال كيف يقوله وهكذا? البايلة. وش اصلها هذه هكذا الجماعة اللي عندهم شو يا خبرة. رابل... ها? عد ايه وش معتها البيت? اه? بيالك. بيالك. و. هو اللي هو ولايات يعني اه احسن اشهاء الله نعم تقسيم ادارة تقسيم ادارة ايه ما شاء الله يبارك ما على فئة اه جزاكم الله خيرا اذا هذا البيلك هذا السنة من عند الاسراك من ايام الاسراك واحنا اداخلين على البيلك ما ادني اذا اخذناها على الاسراك ولا احنا اخذناها على الأتراك لأن الأتراك كما يعني ربما يزعم البعض أن الأتراك في حكم المستعمر ونأخذ منهم كما نأخذ من أعدائنا كما نأخذ من أعدائنا المهم هذا كله هذا كله من الغلول هذا كله من الغلول الذي حرمه الإسلام و جاء حريمه في مثل هذه بمثل هذه النصوص التي فيها الوعيد الشديد وهذا الوعيد الشديد يدل على أن الغلول كبيرة من الكبائر بل قال بعضهم إجماع العلماء على أن الغلول من الكبائر إجماع العلماء أن الغلول من الكبائر. فيه كذلك بيان مفسد عظيم في باب الجهاد أن الغال لم يقصد بغزوه الجهاد في سبيل الله. هذا ما قصد سبيل الله تبارك وتعالى هذا. طمعا في حطام الدنيا بأن يأخذه بغير حق وبالتالي يعني من الناس من يخاطر بنفسه لأجل حطام دنيا يعني يدخل حتى معارخ القتال ويشارك فيها ولكن قصده ليس قصدا حسنا ربما كان الناس عندهم قضع قائد يعتقدونها هذا يقاتل حمية هذا يقاتل عصبية هذا يقاتل لكن هذا يقاتل قتالا دنيئا لأجل شيء يسرقه غالب صلى الله العافية كمثل السارق الآن كذلك يسرق يخافر بنفسه ربما يعرض نفسه للهلاك بعضهم يتسلق عمارة لأجل أن يدخل من نافذة أو من شرفة وما إلى ذلك من هذه المخاطر. فهذا الغال ما خرج في سبيل الله تبارك وتعالى وهذه من المفازن عار كون عار أو كون نار أولاً الغلول نار نار معناه عذاب أن صاحبه يستحق العذاب في الآخرة يستحق العذاب في الآخرة يستحق العذاب في الآخرة وفي الدنيا في الدنيا كذلك يعاقب يعاقبه ولي الأمر وما ينتظره في الآخرة أشد وأعظم نسأل الله جل وعلا العفو والعافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غل يأتي بما غل يوم القيام حامل ما غل يوم القيام بل جاء في حديث أبي هريرا الذي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لألفين أحد أحدكم يوم القيام على رقبته شاتا لها فغاء أو على رقبته فرس له حمحم يقول يا رسول الله هذا الرجل يقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كيف لا وهو الشافع المشفع يا رسول الله أغفني هل الإغاثة هنا شركية ولا؟ لا حتى وإن كانت يوم القيامة ليست شركية لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغيث الناس بما أذن الله جل وعلا له فيه ولكن هؤلاء لا يملك لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الله شيئا لا أملك لكم من الله شيئا فقد أبلغتك وهذا فيه تحذير شديد لكل من بلغه بلاغ رسول الله يوم القيامة أنه لا يملك له من الله شيئا من وصله بلاغ رسول الله في, في أي حكم من الأحكام وصلك بلاغ رسول الله في ترك الخيانة وجئت يوم القيامة خائنا لا يملك لك رسول الله من الله شيئا لأنه قد أبلغت تأتي يوم القيامة يوم القيامة راشيا أو مرتشيا لا يملك لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله شيئا لأنه أبلغت وبلغك بلاغه لعن الله الراش والمرتش والواقف بينهما وقت على ذلك بلاغاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهيه لأمته من ارتكاب مثل هذه الموبقات هذا فيه الغلول وهذا دليل على أن الوعيد الشديد هذا يوم هذا يوم القيامة يوم القيامة وهو حذى أي بمعنى العار والفضيحة العار بمعنى الفضيحة يفضح في الدنيا ويفضح يوم القيامة الغال يفضح في الدنيا حتى وإن لم يعلمه الناس. ربما يفضى حتى بعد موته كما وقع لذلك الرجل الرجل من جهينة لما قتل في المعركة وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قال صلوا على صاحبكم قال صلوا على صاحبكم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي عليه وهذه الصحابة يعرفون لها قدرها إذا أبا النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصلي على رجل علم أنه مات على سوء خاتمة ظن به سوء فاستغرب القوم وتغيرت وجوههم وعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من وجوههم. قال الراوي فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله إن صاحبكم هذا غل في سبيل الله أخبره الوحي والناس يعني أحيانا خاصة هؤلاء يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أبهرهم وأنه يوحى إليه يأتيه خبر السماء يوحى إليه ممن من رب الأرض والسماء الذي لا تخفى عليه خافيا يعني الغال والخائن بهذه الصورة هذا يقدح حتى في إيمانه بالله عز وجل وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدح في إيمانه بالله لأنه غفل على أن الله جل وعلا يعلم الغيب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبر من السماء يأتيه الوئي من السماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره قال إن صاحبكم قد غل ففتشوا في متاعه فوجدوا خرزا ليهودي بدرحمين يعني رخيص خرب رخيص في متاعه غله من يهودي هذا كان سببا لهذه العقوبة فضيحة في الدنيا عار فضيحة فضحه الله عز وجل بها الأصل أن أهل المعاصي يستمر ولكن من أهل المعاصي من يدوز فرحهم وهذا للتحذير من شرهم وحفظ الأمة من مثل هذه الشرور ففضح بالدنيا فكان هذا هذا عاره كما قال عليه الصلاة والسلام الغلول نار وعار على صاحبه او على اصحابه في الدنيا والاخرة من فوائد هذا الحديث أن قلنا انه كبير من كبير ذنوب طيب في دليل ان صاحبه لم يقصد بغزوه الجهازة في تبيله ذكرنا هذا ها طيب. فيه دليل أن الغال وهو الخائن في الغنائم يفضح في الدنيا والآخرة فيه كذلك كما قال آل العلم يلحق بالغلول الأخذ من أموال من الأموال العامة من أموال الدولة أو بيت مال المسلمين بغير حق فحكمه حكم الغلول كذلك ها؟ توب يعني هذا من توبته إذا تاب العبد قال للأخ إذا تاب من عمله هذا أرجع أو كيف يرجع هذا الذي غله يرده إلى أهله أو إلى أصحابه ويتوب ومن تاب تاب الله جل وعلا عليه. بل إن من توبة من أخذ حق الغير من توبته أن يرجع الحق إلى أهله أن يرجع الحق إلى أهله نتوقف عند هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلهي لن تغفر قدوه يوم الثلاثة فقط أعتذر عن حلقة يوم الثلاثة فأنتسمحكم شكرا